الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم